بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آ ي ا ت ا ل ق ر آ ن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون ا ل ص ل ا ة ويؤتون ا ل ز ك ا ة وهم ب ا ل آ خ ر ة هم يوقنون إ ن الذين لا يؤمنون ب ا ل آ خ ر ة زينا لهم أ ع م ا ل ه م فهم يعمهون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 فلما جاءها نودي ان بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى انه انا الله العزيز الحكيم والق عصاك فلما راها تهتز كانها جاء نورا ل مدبرا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 ولقد آ ت ي ن ا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أ ي ه ا الناس علمنا منطق الطير, الطير واتينا من كل شيء إ ن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والانس والطير فهم يوزعون حتى اذا اتوا على واد النمل قالت نمله يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم ولا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون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 الا يسجدوا لله الذي يخرج الخبا في السماوات والارض ويعلم ما, يخفون ويعلم ما يخفون وما يعلنون الله لا اله الا هو رب العرش العظيم قال سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبين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 فلما جاء سليمان قال أ ت م د و ن ن ي بمال فما آ ت ا ن ي الله خير مما آ ت ا ك م بل أ ن ت م بهديتكم تفرحون ارجع إ ل ي ه م ف ل ن أ ت ي ن ه م بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أ ذ ل ه وهم صاغرون قال يا أ ي ه ا ا ل م ل أ و ي ك م ي أ ت ي ن ي بعرشها قبل ان ي أ ت و ن ي مسلمين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 فلما راه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني ليبلوني ااشكر ام اكفر ومن شكر فانما يشكر لنفسه ومن كفر فان ربي غني كريم قال نكروا لها عرشها ننظر اتهتدي ام تكون من الذين لا يهتدون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 فما كان جواب قومه إ ل ا أ ن قالوا أ خ ر ج و ا ال لوط من قريتكم انهم أ ن ا س يتطهرون ف أ ن ج ي ن ا ه و أ ه ل ه الا ا م ر أ ت ه قدرناها من الغابرين و أ م ط ر ن ا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أه ا ل ل ه خير اما أم تشركون أ َ م َ ن ْ خلق َََ السماوات َََِّ و َ ا ل ْ أ َ ر ْ ض َ و َ أ َ ن ز َ ل َ لكم َُُ من َِ السماء ََّ ماء َ فانبتنا َ أ ََْ به ِِ حلائق ََِ ذات َ بهجه ََْ ما َ كان ََ لكم َُُ أ َ ن تنبتوا شجرها َََ أ َ اله َُ مع َ الله بل َْ هم ُُ قوم ٌَْ يعدلون ََُِْ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 أ َ م َ ن يجيب ُُِ المضطر ََُْ إ ِ ذ َ ا دعاه ََُ ويكشف ََُِْ السوء َُّ ويجعلكم َََُُُْ خلفاء ََُ ا ل ْ أ َ ر ْ ض ِ آَ اله َ مع َ الله َّ قليلا ًَِ ما َ تذكرون َََُ أ َ م َ ن يهديكم َُُِْ في ِ ظلمات َُِ البر َِّْ والبحر ََِْْ ومن ََ يرسل ُُِْ الرياح ََِْ نشرا ُ بين ََْ يدي َ رحمته ََِْ اله مع الله قليلا ما تعالى الله عما يشركون أ م ن ي ب د أ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء و ا ل أ ر ض آ اله مع م الله قل هاتوا برهانكم إ ن كنتم صادقين قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب إ ل ا الله وما يشعرون أ ي ا ن يبعثون بل الدارك علمهم في ا ل آ خ ر ة بل هم في شك منها بل هم منها عمون وقال الذين كفروا إ ذ ا كنا ترابا و آ ب ا ؤ ن ا آ ئ ن ا لمخرجون لقد و ع د ن ا هذا نحن واباؤنا من قبل ان هذا إ ل ا اساطير الاولين قل سيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبه المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون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 حتى إ ذ ا جاءوا قال اكذبتم باياتي ولم تحيطوا بها علما أ م ماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون أ ل م يروا أ ن ا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا ً إ ن في ذلك ل آ ي ا ت لقوم يؤمنون ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في ا ل أ ر ض إ ل ا من شاء الله وكل آ ت و ه داخرين وترى الجبال تحسبها جامده وهي تمر مر السحابه س ُ ن ع َ الله َِّ الذي َِّ أ اتقن ََ كل َُّ شيء ٍَْ إ ِ ن َّ ه ُ خبير ٌَِ بما َِ تفعلون َََُْ من َ جاء ََ ب ِ ا ل ْ ح َ س َ ن َ ة ِ فله ََُ خير ٌَْ منها َِْ وهم َُ من ِ فزع ََِ يومئذ ٍََِْ آ م ِ ن ُ و ن َ ومن ََ جاء ََ ب ِ ا ل س َّ ي ِّ ئ َ ة ِ فكبت ََُّْ وجوههم َُُُ في ِ النار َِّ